حضرت لأتناول معك الشاي ونتحدث قليلا أهلا وسهلا أنا سعيدة بزيارتك يا أم نادر أنا مشغولة جدا على أولادنا وأنا كذلك لقد تغير العالم اليوم كثيرا واختلفت حياة أولادنا عن حياتنا كانت حياتنا بطيئة وسهلة وأصبحت حياة أولادنا سريعة وصعبة هذا صحيح يا أم بدر، كنا نعيش في أمن وسلام، أما اليوم فالحروب في كل مكان وكنا في الماضي لا نعرف ما يحدث في مدينتنا، واليوم نعرف كل ما يحدث في العالم هذه هي القرية الصغيرة، لقد أصبحنا جزءا منها أنا خائفة على أولادنا من هذا العصر ومشكلاته كان الله في عونهم، وسيحفظهم إذا حفظوا دينهم